اليمين وذات الشمال، <تصفيق> وكل بقى صلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لئت اذي كبات لاهم ليتذا ابو بي نغم طائل منهم كم لبثتم قالوا أحبكم أعلم بما لبثتم فضعت أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فاللي يوبر اي يغا اذكا قاما فليا اتقول بدرجت من ولا يشعرن بكم وكذلك أخذونا عليهم ليقولوا <تصفيق> أنوا أخذوا لا قريب فيها، وَتَذَالِكَ أَغْثَرُ نَاقَلِي جِبْلِيَّ لَهُمْ بفِيْها <تصفيق> وَأَنَّ السَّعَةَ لَا عَوِيْبَ فِيهَا già بينهم أمهم mô <تصفيق> vùng ها لامو يقولون tan vùng كلبهم ويقولون vùng ngoài كلبهم ويقولون không سيتل ساد ذوكم قلبكم راجمن باللبيب ويقولون سماكم اتمنوكم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ما يعلمهم إلا قليل بعدتهم ما يقلمهم إلا قليل فلا أتمان ربيد إلا برام đã sao lăng nơi لا تَكُولَنَا لِشَيْءٍ إِنِّي بَاعْلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ وَالْقُرُوبَ <وزكر الله> <وزكر> بَكَى إِذَا نَزِيتُ <وزكر> <وزكر> <وزكر ربك إذا نسيت>. <وزكر> ايدا دنسيته كلسه ايه ديانيو دي دي منها الرسول <تصفيق> ایمید <تصفيق> <تصفيق> وَالصُّورَ بَكَى إِذَا نَسِيتُ وَالذَّكُورَ بَكَى إِذَا نَسِيتُ ايدا دنسيتو كلاته اي الدنيا دي باقرب منها ولا than I see با کئی را نسید wala pi tu fiika pe sala tai ما دوت السعاء قل الله أعلم بما ألبط <علمت> له غيب <غلي والله> <غلي> والأرض السماوات والأرض أبصر به وأسمع نظه ضيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من وليه ولا يشرف بحكمه أخذا رائع <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما نو ما او قيل لي ربك تبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتقذا <تصفيق> <تصفيق> من كتاب ربك. واتلما اوقي من كتاب ربك لا مبدل يجب من دونه ملتخذ وقبر نفسك مع الذين يدون بعض الغداء والعشرين دون ولا تؤ. دعيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا توقع دعيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوف الناس البذوء لترنا تباوى وكان امره وفوط <تصفيق> وقل الخط مير أفلي رؤي ومَن شَاءَ <تصفيق> semble na' did ni na na إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أخسر كنتم جنة وعظن التجري من تقدم أنذار يحلون فيها من أساوذ <تصفيق> <تصفيق> ون فيها <تصفيق> من أسافر من ذلك